يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الامور محدثاتها وكل لمحدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه المسلمون رواه هاشم في المستدركه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ابني اتاني جرير فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميش وأحبذ من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجري بأس وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس حديث حسن الله أكبر كم نحن في حاجة للتفكر في هذه الوصايا الخام التي يصيبها جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه المسلمون طالما سمعنا من يشكي من ضعف ايمانه واخر يستكين من قسوه قلبه وان العاقل البصير لا يدرك ان علاج هذا كله انما هو في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انك ايها الاقل مؤمن بالله ربك تدرك ان كل علاج من احد من البشر مهما بلغ ذلك العلاج فانه لم يصل الى منزله الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ارايتم ايها المسلمون لو اننا نتلمس العلاج لمشاكلنا كل مشاكلنا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اي يصل الحال بنا الى ما وصل اليه ثلا لكنه التسريط الذي صرنا به محرومين دون ان نشعر ان محمد صلى الله عليه وسلم اسى الله القران ومثله معه وهي السنة النبوية وهذلك في لان لكل طالب علاج من أهل الإيمان الصادق إنك أيها الأخ المؤمن عليك أن تتأمل أن شرع الله كتابا كان أو سنة إنما هو من عند الله الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يفلقهم وهذا جبريل عليه السلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه فم توصايا من عند الله جل جلاله فيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميش نعم عش ما شئت من السنين هل يكفيك يا عبد الله ثمانون سنة هل تكفيك 90 سنه هل يكفيك 100 سنه هذا اذا فلبس ايها العبد هذا الثن والامر ليس في يده لان الله جل وعلا يقول ويعلم منا في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمسك الله علم خبير ويقول جل جلاله ونهن لأمة نجل فإذا جاء آدرهم لا يستاكرون ساعة ولا يستخد سبحان من فرض بالقهر والبقاء وأذل الخلق وكتب عليهم الفناء فجزير بمن كان الموت مسرعه والتراب مضجا والدود أنيسه والقبر مقره والقيامة موعده والجنة أو النار جزاه جدير به ان يعلم ان ايته في الحياه الدنيا لا قيمه له الا اذا كان يتجهز فيها للاخره واعلم ايها الاخوه المسلمون ان المنهمك في الدنيا المتعلق بحطامها الذي انهمست تجارته وانهمت امواله واولاده ولذاته انهمس عن ذكر الله وعن طاعه الله وعن الصلاه فصا بين يدي الشيطان يقلبه كما يقلب المغسل الميت وهو لا يدري ولا يشعر اعلموا ان من كان هذا حاله فانه لا يريد ذكر الموت واذا ذكر به او را ما يذكره به نثر وتاسف فهو من الذين قال الله عنهم قل ان الموت الذي تفرون منه فان انه لا قوم نعدون الى عاد الضيب والشاده فننذكم بما كنتم تعملون ايها الاخوه المسلمون كيف يعالج المسلم نفسه إن كان في الدنيا أكبر همع كيف يسمو بروحه إلى قمم الإيمان يجيب على هذا التساؤل رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات اي قاطعها اي قاطع اللذات وهو الموت سيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نجعل الموت نصب اعيننا فاي دنيا سنشدها واي مال سيشغلنا واي لذة ستصرفنا عن طاعه ربنا اذا كنا نذكر الموت في كل احياننا اخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر عشره فقال رجل من الانصار من اسيس الناس واشرم الناس يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأشزهم استعدادا له أولئك هم الأكياث ذهبوا بشرف الدنيا وسرامة الآخرة حديث حسن وقال بعض الملوك لأبي حاجر سلمة ابن دينار ما بالنا نكره الموت قال لتعظيمك الدنيا جعل كمالك بين عينيك فأنت تكره فراقه ولو قدمته لآخرتك لأحذبت اللحوق به ولذلك ايها الاخوه فان تذكر الموت ايضا من اشرف العلاجات لما استضعف الخشوع في الصلاه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروه الديلمي باسناد حسنه الحافظ ابن حجر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذكر الموت في صلاتك اذكر الموت في صلاتك فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته لحى من أي يحسن صلاته فخير وصية تقولها أيها العب لمن غره شبابه أو غره ماله أو غرته دنياه قل له ما قال جبريل عليه السلام عش ما شئت فإنك ميز أما الوصية الثانية وهي قول جبريل عليه السلام وأحفظ من شئت فإنك مفارقة فهي قائدة عظيمة لكل محبة في هذه الحياة في الدنيا إن الإنسان بقضعه يحب الولد ويحب الزوجة والوالدين ويحب الاشقاء والاقارب والاصحاب ويحب الشهوات كما قال جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين مقنطرة من الزهب والشبة والخير المسومة والأنعام والحر ذلِكَ مَتَاهُ الْحَيَاةِ دُنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ان كل محبه في الحياه الدنيا لا بد وان ياتي يوم وتنقطع بل ان كثيرا من علاقات المحبه والصداقه ستصير عداوه في يوم القيامه الا ما شاء منها لله وقناه يقول الله تعالى <تصفيق> الاكل يوم ان يبعثون ليس ينطقون الا المستقيم ذلك ايها الاخوه الاحباء يجب على كل مسلم اي مميز المحبه التي ستنفعه في يوم تشتد فيه حاجته يقول تعالى يوما لا ينفع يوم مال ولا بنون الا من اتى الله بحسنى عمله وكان هو من يتقين فيقول جل ذكر ولقد يا خلقنا يا سورة ذات ما خلقنا يسين اول مروتين وترتب ما حولنا ثم وراء فكل احبابك ايها المسلم لن ينفعوا الا من استغفر لك ودعا لك بعد موتك ولذلك فانه قد يكون الاجنبي ام فعل الميت من اهله واولاده كما قال بعض الصالحين لن تجد مثل الاخ الصالح والصديق الذي يعينك على طاعه الله فانك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض ويقول بعض الشعراء فمر أقاربي جنبا في قبري كأن أقاربي لا يعرفوني وذي الميراث يقتتمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وبكى ولده فسألهم عن بكائهم فذكر أبواه ما يتعجلانهم من فقد ووحشتهم بعدا وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويثمنهم بعدا فقال كلكم بكى لدنياي أما منكم من يبكي لآخرته أما منكم من ثم يبكي لما يلقى من التراب على وجهه أما منكم من ثم يبكي لمقام بين يدي ربه ولذلك فإن المسلم العاقل هو من رغب نفسه وعودها على مصارقة أهله وأحبابه ليطبق وصيه جبريل عليه السلام في قوله واحبب من شئت فانك مخالط ولكن هنيئا لمن احب القران وهنيئا لمن احب المساجد وتعلق قلبه بها وهنيئا لمن احب مجالس الذكر فإن هذه المحبة ستكون عوناً له بإذن الله في سكرات موته وعوناً له في قبره وعوناً له يوم البعث والنشور أيها الإخوة المسلمون أما الوصية الثالثة فهي قول جبريل عليه السلام وعمل ما شئت فإنك مجزي بأ فنحن نقول أيها الإخوة الكرام لمن يستهين بالمعاصر اعمل ما شئت فإنك مجي ب ليس عليك رقيض من الناس إن من رطيب هو الله ونقول لمن نذر نفسه لنشر الفساد في الارض اعمل ما شئت فانت مجي وبنقول لمن يحارب الدين واهله ولمن يسوءه انكار المنكر ونشر الدعوه الى الله نقول له اعمل ما شئت فانت مجي وبنقول لمن سخر قلمه او لسانه ليضل الناس او يلبس عليهم الحقائق نقول لكل هؤلاء اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به وكذلك أيضا نقول لمن قضوا أوقاتهم في العبادة أو في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ولمن نذروا أنفسهم للأمر بالمعروح والنهي عن المنشر ولمن أغانوا للناس طريق الحق وزيس الباطل نقول لهم أيضا اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به والله ليس بظلام للعبيد ويقول جلاله <تصفيق> وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَذَبَ اسْقَطَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَقَالُوا ذَلِكَ حَاسِبٌ وَيَقُولُ جَلَّ جَكْرُهُمْ مِنْ كِتَابٍ فَسَرَّ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِطِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَارًا وَالْجُذُومَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولن يوفيكم من كتاب حباه فضل الله لي ولكم في القرآن ونسأني وإياكم بما فيه من البيان اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للايمان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهاده ادخرها لي ولكم ليوم العرض على الله اما بعد ايها المسلمون وصيه جرير الرابعه واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل انها شهاده الشرف من الله لا ينالها الا الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسعون ربهم خوفا وطمئا وممّن ارشقناهم يمتقون وكان جزاؤهم أن قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اخرج مسلم في الطرف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وافضل قيام الليل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العارض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة دواله صلى الله <سؤال> عليه السلام وأحب القيام إلى الله صيام تعود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة ويصوم يوما ويخطر يوما والمقصود أيها الإخوة أن أفضل قيام الليل أن يستيقظ الإنسان بعد منصفة الليل ويصلي ما شاء والأفضل أن يصلي الثلث ثم ينام قليلا حتى صلاة الفجر فإن كان هذا الأمر شاق فيصلي المسلم حسب ما يتيسر له فإن كان هذا الأمر شاق ان علم من مسه عدم القدره على الاستيقاظ للصلاه في الليل فعليه ان يصلي ما فاته ما يوتر قبل ان ينام وانظروا يا عباد الله كيف يسمى الله جل وعلا قيام الليل شرفا للمؤمن ثم طالم طالم يا عباد الله بينما مفهوم الشرف عند بعض الناس اليوم ومفهوم الشرف في هذا الحديث اليس هناك من المسلمين من يسمى العلاقات وَمَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَاقَاتٌ شَرِيفَةٌ فَصَارَ وَمَعَ الأسَفِ هُنَاكَ زِنَاءٌ شَرِيفٌ وَحُبٌّ مُحَرَّمٌ وَلَكِنَّهُ شَرِيفٌ وَرَقْصٌ شَرِيفٌ وَتَعَرٍّ شَرِيفٌ وَهُنَاكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْخَلْقِ ظَنُّوا أَنَّ الشَّرَفَ يَكُونُ بِالنَّسَبِ وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ فَاسِدًا حَابِطًا فَهَؤُلَاءِ يَقُولُ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَعَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبٌ فَكَمْ رَأَيْتُ هنا من يسمى بالشرير وهو ابعد ما يكون عن الشرف بل انه يحارب الشرف والفضيله فلا حول ولا قوه الا بالله ولما كان قيام الليل شرفا للمؤمنين صار لا يقوم الليل الا من تكف نفسه عن المعاصي وطهر هذه القعاش وحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما يغضب الله جاء رجل الى ابراهيم ابن ادهم رحمه الله تعالى فشكى له عدم قدرته على قيام الليل فقال له لا تعقلها في النهار يقيم تبينا يديه بالليل فان قيام الليل شرف لا يناله من اصل الله وقال سفيان الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل خمسه اشهر بذنب اصبت وقال بعضهم لابن مسعود رضي الله عنه لا نستطيع قيام الليل فقال ابعدتكم الذنوب وامن الوصيه الخامسه فهي قول التدين وعزه استغناءه عن الناس نعم ايها الاخوه ان عز المؤمن ان يستغني عن الناس فليعلم كل احد ان من اعظم نعم الله بعد نعمه الايمان ونعمه الصحه والعمر ان يستغني المسلم عما في ايد الناس وأن يأكل بعرق جبينه وأن لا يكون عالة على غيره ولهذا كان كثير من علماء الثلاث يتعصفون عن أخذ الأعطيات وغيرها وكانوا يخصصون بعض الأوقات للتجارة حتى يستغنوا عن غيرهم ومما يجب ذكره في هذا المقام أن أحد العلماء الربانيين دخل عليه أحد الأمراء في مجلسه وقد مد إجناء فتوقع ذلك الأمير أن يخف ذلك العالم عن مجلسه لغا ولكنه لم يفعل فلما لم يجد ذلك الامير مسخلا على ذلك العالم الا بالمال ارسل اليه بعض المال مع رسول الله فقال العال المضباني للرسول قل للامير ان الذي يمد رجله لا يمد يده نعم ايها الاخوه ما احسن ان يعتمد الانسان على نفسه فلا يمد يده الى احد ابدا واعلم رحمكم الله أن من أعظم ما يعين المسلم على الاستغناء عن الخلق أن يقوي علاقته بخالق الخلق جل جلاله فلا يطرط إلا بابه ولا يسأل سواه ولا يعتمد إلا عليه ولا يتوكسل إلا عليه فإن الله جل جلاله قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي كلكم جائعا إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي هذه كل طمعان الا من كسوت فاستكثوني الشكم وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه نسال الله جل وعلا ان ينفعنا بالوحي وان يفقهنا في ديننا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم أولي الالباب اللهم اعط امه محمد صلى الله عليه وسلم في مشاغل الارض ومغارئ اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم دللنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد